بسم الله الرحمن الرحیم آلف لامرأ کتاب ننزلناه إليک لتخرجن سامن الظلمات إلى النور بإذن اذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. ثماوات وما في لهم وويل ل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة دون عن سبيل الله و عوجا اولا سَلَّنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ويذبحون يسونكم العذاب ويذبحون أبناء. كَيُرْدُمَ أَذِيدًا نَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لشديد ایلو I'm not the Amen. So, um. فسون لنا كفروا لعث لهم لا نخرجن من أرضنا. هم لنهلكنن الظالمين ولنسكننكم لارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعين استفتحوا خابا كل جبار عليد مورائه جهنم ويسقى مما صديد درعوه يحف في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء صلق السماوات ولرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز I um. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام فضرب الله الْجَنَّةِ كلمة وُعِدَ كشجرة ۖ فِيهَا ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت منها ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة انقرو وان جاءون لله ان ند الذي سبيله قل قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِيلٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَ على إِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنَ في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل فجعل فجعل المرات لعلهم يشكون ربنا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 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولو أن دج وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب الله غافل عن ما يعمن فيه لبصار مهطعين مقنعير أنسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء فيقول الذين ظلموا ربنا قل فَعَلْنَا بِمَا أَضْرَبْنَا لَكُمْ لَمثال وَإِنْ قَدَّ مَكْرُ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ الله هو إله واحد وليذكر أولول